وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَابِدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ لا توارَت بالحجاب اردوها علي فطفق مسهم بالسوق والاعناق ولقد فتن الناس سليمان والقينا على كرسيّه جسدا ثم اناب قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ ٱلَّذِى لَا يَنبَغِى لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِى ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ فَتَخَضَّبَ لَهُ ٱلرِّيحُ تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ والشياطين كل بنائ وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له علم دنى لزلفا وحسن ما أب، والذكر عبدنا أيوب إذ ناداه ربه أنني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أرقب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.